لآن القرآن أ موسوعه ذ ب من النابلسي ش ي ط ا ل م ق للعلوم ل اتخذوني وأمي إلهين من الاسلاميه ل ه ق ل ب ن ك ا ك و أقول ن لي ليس لي أن ما ب ح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 م قلت لهم إ ل ا ما أ م ر ت ن ي به أن اعبدوا, الله ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم َلَمَّا الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ عَلَى كُلِّ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ وَأَنْتَ وَإِنْ تَغْفِرْ أَنْتَ عِبَادُكُ شَهِيدٍ لَهُمْ شَيْءٍ إِنْ أنت العزيز الحكيم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 ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات و ا ل أ ر ض وما فيهن وهو على كل شيء قدير